الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد ولا اله وصحبه أجمعين بعد. إن شاء الله تعالى سندرس علوم القرآن من هذا الكتاب المسمى البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي رحمه الله تعالى ونبدأ في هذه الليلة إن شاء الله. بتعريف بهذا الإمام العلم من أعلام أئمة الإسلام حتى نكون على بصيرة من سيرة إمامنا وشيخنا الذي ندرس كتابه البرهان في علوم القرآن المؤلف هو الإمام بدر الدين محمد ابن عبد الله ابن بهادر الزركشي أحد العلماء الأثبات الذين نجموا بمصر في القرن الثامن الهجري إذن الزركشي من علماء مصر وحق لمصر أن تفخر بما خرجت من علماء أعلام وائمه هدى في كل العلوم الشرعية وهو جهبذ من جهابذه أهل النظر وارباب الاجتهاد وهو ايضا علم من اعلام الفقه والحديث والتفسير واصول الدين ولد الامام رحمه الله بالقاهره سنه خمس واربع مينا خمس واربعين وسبعمائه سنه سبعميه خمس هجريه وكانت القاهره في ذلك الوقت معموره بالمدارس غاصة بالفضلاء وحملة العلم زاخرة بدور الكتب الخاصة والعامة والمساجد الحافلة بطلاب المعرفة والوافدين من شتى الجهاد فكانت مصر محطة أنظار أهل العلم قديما ولم يكد يجاوز سن الحداثة حتى انتظم في حلقات الدروس وتفقه بمذهب الشافعي رحمه الله وحفظ كتاب المنهاج في الفروع للإمام الناوي حتى صار يعرب بالمنهاجي نسبة إلى هذا الكتاب وكان شيخ جمال الدين الإسنوي رئيس الشافعية بالديان المصرية بدر العلماء الزاهر وكوكبهم المتألق وإمام أهل الحديث بالمدرسة الكاملية غير مدافع فلزمه بدر الدين الزركشي وتتلمذ له ونهل من علمه ما شاء الله له أن ينهل فكان من أنجب تلاميذه وأوعاهم وأفضلهم وأذكاؤهم كما تتلمذ على غير هذا الإمام من شيوخ مصر وعلمائها ثم ترامت اليه شهرة الشيخ شهاب الدين الاذرعي بحلب فرج الله كرب اهل حلب وكلب اهل الشام اجمعين وكذلك الحافظ بن كثير بدمشق فرج الله كربها وحماها فشد اليهما الرحال خرج من مصر الى سوريا قاصدا حلب ودمشق لأخذ العلم عن الشيخين شهاب الدين وابن كثير فقصد إلى حلب اولا حيث أخذ عن الأذرعي الفقه والأصول ثم عمد إلى دمشق حيث تلقى على ابن كثير الحديث ثم عاد إلى القاهرة وقد جمع اشتات العلوم وأحاط بالأصول والفروع وعرف الغامض والواضح ووعى الغريب والنادر واستقص الشاذ والمقيس إلى ذكاء وفطنة وثقافة وألمعية فأهلوا كل ذلك للفتيا والتدريس والتوفر على الجمع والتصنيف واجتمع لهم المؤلفات في عمره القصير ما لم يجتمع لغيره من أفذاذ الرجال وهكذا يبارك الله تبارك وتعالى للعلماء في أوقاتهم فينجزون في الأوقات القليلة والعمر القصير ما لا ينجز غيرهم في أضعاف مضاعفة من هذا الوقت وما البرك إلا من الله سبحانه وتعالى اجتمع لهم من المؤلفات في عمر القصير ما لم يجتمع لغيره من أفذاذ الرجال وإن كان هذا الفضل لم يعرفه الناس إلا بعد وفاته وحين توارد شمس حياته كان الإمام الزركشي رحمه الله رضي الخلق محمود الخصال عذب الشمائل متواضعا رقيقا وهذا الذي ندندن حوله دائما بقولنا إن العلم والأخلاق صنوان لا يفترقان وأنه يجب على طالب العلم إذا طلب العلم أن يطلب الأخلاق معه وأن يطلب الادب معه فقد قال القائل والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي كان الإمام على كثرة علمه حسن الخلق محمود القصال عذب الشمائل متواضعا رقيقا يلبس الخلق من الثياب هدوم القديم ويرضى بالقليل من الزاد لا يشغله عن العلم شيء من مطالب الدنيا أو شؤون الحياة قال الحافظ النحجر رحمه الله كان الزركشي منقطعا في منزله لا يتردد إلى أحد إلا إلى سوق الكتب وإذا حضر إليها لا يشتري شيئا وإنما يطالع في حانوت الكتب يعني في المكتبة طول نهاره ومعه ظهور أوراق يعلق فيها ما يعجبه يعني مع ورق مكتوبة ظهرها فاضي وهذا ما سمعناه عن شيخنا الألباني رحمه الله عليه أيضا في حياتي في بنيا الطلب للعلم وكان بيلم الورق المرمي في الشارع ما عندنا إصراف في كل شيء حتى في الورق يمسك الورق يكتب منها نص صفحه او وش واحد ويجرميه طب الوش الثاني راح فين الوش الثاني ابيض استخدمه استخدمه فكان الشكل الألبان البان الله يمشي في الشارع يلم الورق المكتوب اللي هو فيه صفحه فاضيه يأخذ الصفحه يكتبها كذلك كان يفعل الزركشي رحمه الله يذهب إلى المكان الى المكتبات وبعدين معاه ورق وشه في وجه فاضي منه يقرأ وبعدين أحسن حال تعجبوا يجي كاتبها ومروح الضار لقلها في مصنفاته وحكى تلميذ شمس الدين البرماوي أنه كان منقطعا إلى الاشتغال بالعلم لا يشتغل عنه بشيء وله أقارب يكفونه أمر دنيا قيض الله له أقارب كفو مؤنة العمل وطلب الرزق لأقوال أنت الطلب العلم ونحن فيك مؤنة الدنيا وكان يكتب مصنفاته بنفسه رحمه الله ولكنه كما يقول محقق الذي ترجم له وخطه رديء جدا قل من يحسن استخراجه كما أخبر بذلك ابن العماد في شذرات الذهب لما ترجم للزركشي ولهذا شع في الكتب المنقولة عن خطه الغموض والإبهام والتحريف والتصحيف ولقي منها القراء والدرسون العناء الكثير توفي رحمه الله بمصر في رجب سنة 94 وتسعين 700 يبعش كم سنة ولد سنة 745 745 توفي 794 من 45 ل95 كم سنة 50 سنة, سنة. يبقى 49 سنة تسعة وأربعين سنة وترك هذه المؤلفات الكثيرة التي عد منها من ترجم له بسم الله ثلاثة وثلاثين مؤلف ثلاثة وثلاثين مؤلف توفي وهو ابن تسعة واربعين سنة ولكن هكذا شأن العلماء ابن الإمام النووي رحمه الله توفي العمر كم سنة خمس وأربعين بره القاسمي رحمه الله عليه برضه لم يتجوز الخمسين لكنها البركه ولذلك ذهب بعض اهل العلم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان ينسى له في اثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه ذهب بعض اهل العلم الى ان الزياده في الاجل والنسيئة في المربى البركه في العمر وإن كنا نرى أنها زيادة حسية حقيقية يعني بدأ من يعيش أربعين ستين وبدأ من يعيش وكل ذلك في عند في كتاب مكتوب عند الله والله يعلم قبل أن يخلق الخلق أن هذا سيصل رحمه يبقى له إيه من الأول من سنة هذا مش هيصل بكتلوه 60 سنة وكذا لكن أقول أنه البركة البركة في الوقت العلماء أكثرهم يموتون قبل خمسين سنة من 40 لخمسين ومع ذلك تكون هذا الجم الكثير من المؤلفات الحكمي أحمد حافظ حافظ أحمد, أحمد الحكمي صاحب سلم الوصول المشروح بمعارج القبول برضو مات صغيرا أيضا لما يتجاوز الخمس وربعين سنة برضو وترك هذا العلم الجم فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا أن في أعمالنا وأعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أما هذا الكتاب الذي نحن بصدد دراسته كتاب البرهان في علوم القرآن يقول محقق إنه من الكتب العتيده التي جمعت عصارة أقوال المتقدمين وصفوة آراء علماء المحققين حول القرآن الكريم وكتاب الليل خالد كسره على سبعة وأربعين نوعا يعني المؤلف جعل هذا كتاب على سبعة وأربعين نوعا كل نوع يدور حول موضوع خاص من علوم القرآن ومباحثه يستأهل كل نوع أن يكون موضوعا لمؤلف خاص حاول في كل موضوع أن يؤرخ له ويحصي الكتب التي ألفت فيه ويشير إلى العلماء الذين تدارسوا فأشبع الفصول وجمع اشتات المسائل وضم أقوال المفسرين والمحدثين إلى مباحث الفقهاء والأصليين إلى قضايا المتكلمين وأصحاب الجدل إلى مسائل العربية واراء أرباب الفصاحة والبيان فجاء الكتاب كما شاء الله كتابا فريداً في فنه شريفاً في أغراضه مع سداد المنهج وعذوبة المورد وغزارة المادة بعيدا عن التعميه واللبس، نائيا عن الحش والفضول. ولكن هذا الكتاب البرهان في علوم القرآن لم يكن معروفا عند الباحثين، ولا متداولا بين الطلاب والدارسين، عدا قلة من المشغوفين بمعرفة النوادر ورواد المكتبات، شانه شان الكثير من كتب الزركشي على عظيم خطرها. وجلاله موضوعاتها ومقدار غنائها ونفعها حتى جاء الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي ووضع كتابه الاتقان في علوم القرآن فدل الناس في مقدمته على هذا الكتاب البرهان في علوم القرآن الزركش وأشاد به وعده أصلا من الأصول التي بنى عليها كتابه حافظ جلال الدين الصيوط صاحب كتاب الاتقان في علوم القرآن اعتبر البرهان أصلا له وتأسى بطريقته وتقيد بمذهبه وسار في الدرب الذي رسمه ونقل كثيرا من فصوله مرة معزوة إليه ومرة بدون عز وإن كان فيما نقل عنه اقتضب الكلام اقتضابا واختصره اختصارا، وبهذا ظهر أو ظفر كتاب الإتقان بمنزلة مرموقه عند العلماء بسبب اعتماد على كتاب الزركشي وغدا مرجعا للباحثين حقبة من الزمان وظل كتاب البرهان متواريا عن العيان مطموسا في زوايا النسيان واعان على ذلك قله نسخ المخطوطه وتعذر الانتفاع بها إلى أن قيض الله تبارك وتعالى هذا المحقق لاخراج هذا الكتاب إلى نور الوجود فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وعلومه وأن يفقهنا فيها وأن يشفع فينا القرآن يوم لا ينفع مان ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم